عين يشرَب بهَا عِبادُ اللهه يفَّه تَفجير يفُونَ بِ نَذْرِ وَيَخَافون يَوومًَا كَ شَرهُ مسْتَطير وَيُطَعمونَ الطَّعَام على حُِّهِ مسكينَ وَيتيمَ وَسير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 وَجَزَهُم بمَا صَبَرجَ نَّتَ وَحَريرَ مُتَّكئينَ فيِيهَا على الأرائِك لا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَو وَلَا زَممهَرير وَذَانَةً عَلَيهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهاَا تَذللَ.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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدذنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة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 وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شذاذا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا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 ان جحنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء انفاق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 رَبّ السَّموَاتِ وَأَررض وَمَا بَينَهُ مَ الرَّحمام لا يَمِكُونَ مِنْهُ خِطَابَ يَوْمَ يَقومُم الروحُ وَمَلَائِكَةُ صََّّى لا ييتَكََّمونَ إَِّ مَنْ أَذِنَ لَ الرَّحمَانُ وَقَالَ صَواب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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبح فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه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 أو يذكر فتن فعه الذكرى أم ما من استغنى فأنت له تصد و عليك الا يزك و أم ما من جاء كيسع و يخشى فأن تعنه تلها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه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 انصببنا الماء صب ثم شققنا الارض شق فانبتنا فيها حب و عنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحذائق غلبا وفاكهة و